لا اله آل آل الله القران الله اكبر الحمد يا ذو المنزلة الليل هي أشد وفعا وأقوى طويلا إن لك في النهار سرح طويلا واذكر اسم ربك وتهدل إليه تبتيلا رب المشيق والمغر لا إله إلا هو اتِيمًا جِيًلاَ كَإِنَّمَا إِلَٰهٌ إِلَٰهٌ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا كُنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ استودع السماء فطر بك كان وعد مفرونا انها الجلجاء فانشأ اتخذ الى ربي سكن لا ربك يعلم ان وثلثا وطائفة من الذين معك والله ينطدع الليل والنهار علم صلوا الميت واديو الصلاه واعطوا الزكاه واقربوا الله طب خسن وما تطبون للانفسكم خير تجدون تجدون فَالرَّحْمَنُ الَّذِي عَلَى الْعَرْشِ تَعَالَى وَهُوَ الْمَقْضُوبُ عَلَيْهِ وَالرَّقْبُ لَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا تَحْصُبُهُ فَمَن نَّفَسَ بِالنَّفْسِ أَنَّهَا أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ ألن بل أَن يُتْرَكَ سُدًى بَلَىٰ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ كُنَّهُهُ يَسْأَلُونَ مَتَىٰ يُبْعَثُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قدم وَأَخَّرَ يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ مَا يَدَّعِي بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى تَضْلِيلٍ لا تحرك بلسانك هي في Yeah in the name all...